قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجنود ورسمناها خطا للعز والنصر تقود فتقدم يا أخ الإسلام تقدم فتقدم يا أخ الإسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد إن المجد بالعزم يوم قد عزمنا قد عزمنا للنراد عدنا للخطوب نحضر رب بان الليل نقنفو سنخرم قد عزمنا للانضال والتحام الحرب. في سبيل الله يسرنا في الأمان الضحكا فتصل كونوا من تراتك في سبيل الله في الأمان الضحكا فتصل كونوا من ترات ايونا اصلن اجتاني قينما اظنون روحي في سبيل الله الذي يا خي يا كل الجن ايونا اصلن اجتاني قينما اظنون روحي الله يا خي كل الجرح فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعب وتليش شم الجبال واستمع فصل الخطاب فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعب الجبال المسلمين قصّة الخطاب.